بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون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 ولقد جعلنا في السماء أبروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون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 ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حباء مسنون والجاد خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائق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 وَنَبَّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّ مِنْكُمْ وَجْلٌ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 قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم إِلَّا إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون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 وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهت عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم, وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن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 وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة, وإن الساعة لآتية فاصفح الصفحة الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم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 فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون ما الله إلها آخر فسوف يعلمون وأنا قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون